شلمهداه للشيخ جابر بن ملحان وذلك بمناسبة زواج ابنه هادي كلمات المحامي سالم الفدعر والشاعر حمد بن سالم بن صايلة أداء حمد بن هاجد يا سلام يا قصر المعزة والذراء لا لا ما لحن انا للعاز عز وصايله على ما يا كتب الخطا ولا لا يجرا والله كم دايم ان بين الطا يا اللي فعلهم يا البره تشهد الهم كل احطانا ويا ما ويلاه غلا ملحنا له العزى والخواثر يا ما قديم السرى بي زاحول الهايا زينات لم علي فيما جفا الوفا والعزة والهيبة يا مرحبًا عاد بركة إش علش علي يا كل ضيفا تشرف مع زبا كرضا والبن Terima kasih kerana يا قلب لا ضيف انت تشرف به Di mana Allah